وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتم أن لا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتال اليتامى حتى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف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 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً رَّضِعَاتٍ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَسْتَغْفِرُوا لِأَنفُسِهِمْ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين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 فإن لم يكن له ولد وولته أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباء وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدا فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِكُمْ تُوصِلُونَ بِهَا أَوْ جَنَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ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 ومن يطع الناه رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يَعْصِ الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم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 إن الله كانت واب الرحيم إنما التوبة على الله للذي لا يعمل السوء أبجهالة ثم يتبون من قريب ثم يتوبون من قرب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وليس التوبة للذي لا يعمل السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما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 وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعساء تكره شيئا فعساء تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا طَيِّبًا فَآتُوا الْبَاقِيَاتِ صَدُقًا ۖ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وكيف له؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نساءكم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 بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 الصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاط بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 يَبِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئاً النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُل الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ خَسَأ قَرِينٌ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم متقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما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 يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم نَّضًا أَو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجدوا فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنفَتَيْمَ مُصَعِّدًا طَيِّبًا تَمْسَحُ بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ غَفُورًا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 قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل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 من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهداء ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهداء من الذين آمنوا سبيلات أُولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْهِ الْعَنَا لِلَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ الْعَظِيمَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا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 فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا وَمَا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَظٌّ مِنَ اللَّهِ لَا قُلْنَ نَكَأْلَمْ تَكُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْدَهُ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالَهُمْ إِلَّا قَوْلَهُمْ أُولَئِكَ لَا يَكَادُونَ يفقهون حَدِيثًا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 وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَبْصَلَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَتَ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا قضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك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 فما لكم في المنافقين في أتيني والله أزكّسه بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادْعُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم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 وَمَا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه وديه مسلمه أَهْلِهِ اهله الا ان يصدقوا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 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا, فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فابتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة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 فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرضى من كثيرا وسع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 وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فليس عليكم جناح أَن أن مِنَ من الصلاة إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو ومبينا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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 اِن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اِنَّ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أَنتُم هَؤُلَاءِ جَادَلتم عَنهم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ومي يعمل سوء أَوْ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم ومن يكسب إثم فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ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 إن يَدْعُونَ لِمِن دُونِهِ إِلَّا آلهَةً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ولئؤذلناهم ولأمني أنهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خَسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُلَاءكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات التجري سندخلهم جنات التجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعَدَ اللَّهُ حَقَّ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أي يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَاآك يَدُخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَفِيرًا وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِن مَن أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ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 وما تفعلون من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحات والصلح خير وأحضرت الآن فس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيع.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 المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إله ولا إله وَمَن يُضلِّلَ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما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 فبما نقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيما بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.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 وأخذهم الربا وقد عَنْهُ عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب وَيُونُسَ وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تسليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك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 لي يستكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، وَمَن يَسْتَكْفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من قضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيُعذِبُهُم عذابًا أليمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَوْ وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَب بِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا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 إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تركت وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما تركت وإن كانوا إخوة الرجالا ولساء فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم